بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ويا النقوياء الرابرانو واي دول طائفه قزوى طائف ججولة دولي طائفتني دول مهنين ببل ببلأته رسول ربي صلى الله عليه وسلم حنينتي كفار اري جنان جنانن كفاري اكيبقاتي دي ستن طائف قلاكتتي دلوا جراد دلوا كيستي ده فتتين الرسول جلا بقاتي رسول ربي طائف ان مرسا مرسا قما اسانت غدني لكن جو قل لطائف سن يوكاد اللويني طائف وانش اما تاتيف جبساني سينو اندن ديني اكاستي تورن لرقا خانا رسول ربي مناما ارقني مناما كيستي ربينو الاني اساني هاية مقلو ارقن لرقا خانا مناما اتهمني صحاباتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم للبار رسول ربي للبقى قال خلاص ليس هذي طائفين برأينا كجرؤ لللمني قرني مسلم توني أكجدن إِعْصِلَنِ أَبْصِنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُعَائِتِ كَرَتْ دُجَرَنِ رَسُولُ رَبِّ أَكْجِرَنَ اللَّهُمَّ مَهْدِ ثَقِيفَ نُوَقَتِ بِهِمْ يَا رَبِّ ثَقِيفٍ أَجِلْكِ نُوفِدِي جَرَنِ دُعَائِي قُرَنْجَتْ جُرَدَ رَسُولُ رَبِّ قرا جعرانا بوتا مقاني في جعرانا جدامو ندي من طائف الرا قرات يدو ديما جرانو سراقا الممالك ولترفانيني اسلام ما وفي اكاستي ملسي سراقا بكهنات سنبود رسول ربي ويتجعرانا قايا وان بوج أنسن بوجي انسان قوذو التسيناني بوجي حنيني سن متوت قال هدو كنن قاك أبي سوفيان قاك عيينا المحسني فقاك قال دب دب كنن. رسول ربي صلى الله عليه وسلم كنا قدو أكد كننيف تنواني كننيف قلبي إساني بوهر سوفي أكا إسلام قلبي إساني كجيلان قد إسلام من إساني وان ضعفي كأبو فجيتش رسول ربي نمهنده كننني أنسار ديسان أنسار بو جوغا فتي سنراهم اتكا هو ان كن الرسول ربي صلى الله عليه وسلم وار انسارا دي سنتيني انصاري دبي حنا والهمجوت تسينني سنتقن نقول سنتقن ود ودي جوت تسينن ججوا غارين اساني غري حماتي سيدنا انسارا سعد بن عباده كاي رسول ربي تف يا رسول الله انصاري ارتي قوة تقوة دخنا الراء والهمتاج رتيجل ايتمي رسول ربي سعد ولدتنا قبي انصار جلاني ارقان سعد اللي ديمي انصار ولدت قبي يا رسول الله ولدت سني قبي قوة تاجليني يامي رسول ربي لفني انصار اقنا أن جلان يا معشر الانصار يا والانصاراتيو ما ناسوين اسنران اقوه اري لوبوتيسن كيسات نتي ارتني سلاغا باثين جلن الرجرتن ان اثنت دف ربي اناهنين قجيلتني كادم فجاتن جرتن تاتني ربي انا ولدت اثنين قبني هيلي تاتني ربي انا اثنين دروم سيتوي يطلن رتي اول فضلك يا رسول الله جراني ديدي بتنيف رسول ربي اللي اكجدن يا معشر الانصار جواب دني جواب دني جراني يا رسول الله ما لم سين جنى سي في ربت يطلن رتي اول ملل جراني جواب كنادي بينين رسول ربي اكجدن غرو ادو جچو برباد دني إما جتني يوجد تاني اللي لغامة دبتاني بيكي سيكيجيب سيسي اتنت لهنان سلققوم سي سيني اري امتي سيتم سيني باقاتاتاتين اتقلتينين افتتسي قبني هييستاتاتين سدروم سي سيني ادنان جتاني اللي لغالهن كيجيبني اسين قرو يا معشر الانصار سيلى الدنيا يرتو تناجج نتقارتاني أمتك النف كان قلبين إسانيها غر إسلام ما لفتوهي إسن أمو إسلام مات تئس إيسي ما لقوتني دنيا يرتو دنيا تناججنا التقارتن جلني الرسول ربي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أمني قال أفرئي فلأتي إسن أمو رسول ربي تن غلجوهن برباد دني رسول ربي تن ديمتو هنجالتني جلني الرسول ربي صلى الله عليه وسلم ربّي لبنتي هر كجرتتك كقطلي، ودو هجرا قدانة هجران جرا شوباتي، سلا أن أنصار الراتها، ودو نمني قدا سيني أنصار قدا برازينتي، قدا أنصار دي سينتي سول إنسينا أجرًا، يا ربي ارحمي الأنصار وأبناء الأنصار, وأبناء أبناء الأنصار. قلت أني فجت رسول ربي صلى الله عليه وسلم يا رب أنصار أرى رمي رحمة إساني يقول يقول لا إساني لا رحمة قول يقول لا يقول لا إسانيتي لا رحمة قول يجرانين أنصار يبواني أكجرانين ها أريد إساني إيمان إساني جي سدي يا رسول الله ردينا برسول الله قسما وحظا جرنججو جالن جمن قدر رسول ربي نفقود رسول ربي قود كئنته جالني يجرن رسول ربي صلى الله عليه وسلم قود قودن سن وان قودنيف حكم الدام بثنيه منيجرن مالف جنان هرقدت سن وان مكنف جاري صحاباي سه نمت مرتديته اسلام مارا غرا غلاسو ديتي غرتنا وان اني كنه اثانت صبري انقبني حاف فإسانيتي فكنا في قلبي إسانيتي فكنا في قلبي إساني كيس خيري وان جرتوف درمتي قلبي إساني كيس وان جرتوف ججة بيسي يجل <سؤال> أني اتهم الرسول ربي صلى الله عليه وسلم درسي انتنا تعرقى أستي دابتي درسي انتن هكوالدتي دابنتي نقه ربي كيس اجراده